ولهم عذاب أليم بِمَا كانوا يكذبون وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 مَثَلهُم كَمَثَلِ الذيذ استَوقَدَناَارٌ فَلََّا أَضاءَتْ مَا حَووللَهُ ذَهَبَ اللههُ بِنُورهِم ذَهَبَ اللهَّهُ بِنورِهِم وَتَرَكَهُم فِي بُماتِ لا يُبَصِرون صُُّم بُكم عمون فَهُم لا يَرجِرون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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا بِمَا بَعُوضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ربهم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 لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام بهم باسماءهم فلمما انبهم اسماهم قال الم اقل لكم اني اعلم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل مِن بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 وَإِذْ قُْلتُمْ يامُوسَلَد النّؤ مِنَ لك حََّانَ رَ اللهَّه لك حََّانَ رَ اللهَّه جَهْرَةً فَأَخَذَتكُم الصَّاعِقَة وَأَمُتُم تَظُرون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 فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَت عَلَيْهِ مُدَِّّةُ وَمَسْكَنَةُ وَباقُ بِغَضَبٍ مِنَ الله ذَلِكَ بأَهُ كانَوا يَكفُرون بآياتِ اللههِ وَيَقَتُونَد النَّ بينَ بِغَيرِ الحَّ ذَلِكَ بِماَا عصَ وَكَوا يعتَد إِ الذيينَ آمَنُوا وَالَّذينَهَادُ وَد صَار وَصَّابِينَ مَدْ آمًا مَنْ آمَنَ, آمن بِللهِ وَلْيَوْومِلآخِرِ وَعمِلَ صَالِحًا فَلَهُم أَجرُهُم عِْ تَ رَبّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُم يَحزَنُون.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 وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ فَمُسَلَّمَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بالحق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 وَإذاَا خَلَ بَعْضُهُم إِلَ بَعْضٍ قالَاوا أَتُحَدّسُونَهُم قَاوا أَتُ حَدِّسُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهَّهُ عَلَْكُمْ لحجكُم لحَّكُم بِهِ عدَ رَبِّكُمْ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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 ببلَلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَلِيلََّا ما يُؤمِنُون وَلََّ جَاءهُم كِتابَابُ مِنْ عدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَهُم وَكَانوا مِنْ قَبلوا يَسْدَفْتِحونَ على الذيذينَ كَفَرون فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَن يَنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تقتلون ام بيا الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 ناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 كُلَّ ماَا عَهَذ حدًا نَّبَذَهُ فَريق مِنهُم بلْأَكثَرهُم لا يَعمون وَلََّا جَأَهُم رَسُول مِن عذِ اللهَّهِ مُصَدِّقُر لِمَا مَهُم نَبَذَ فَريق نَبَذَ فَريق مِن الذي نَوطُ كِتابابَ كِتابابَ اللهَّهِ وَر أَهورِهِم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تاتتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 وما لكم من دون الله من ولي وَلَا نصير أَمْ تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 بَل لَّهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ على عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ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 مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا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 ضَر يَعقُوبَ الْ المَوْوتُ إذْ قَالَ لِمَنِيمَا تَعمُدُونَ مِن بَعدِي قالوا نَعبُدُ إلَهَكَ وَإِلَهَاأَب إِكَ إبَهمَ وَإسمماعلَ وَإسحاقَ إلَ هُ وَاحدَا وَنَحْنُ لَ مُسلْنِ تِللكَ أَّةُ قدَ خَات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 بونَ مِ ضُوَبِّهِم ل نُفَرِق بَينَ حَدم مِنهُم وَنَحنُ لَهُ ُسلِْمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثلِمَا أَمَتُم بِهِ فَقَدِه تَدَو وَإِن تَوََّو فَإِن مَاهُم فيِي شِقاقَ فسََكفِيكَهُم اللَّهُ وَهُو السَّمعُ العليم.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 وَمَ اللهَّ بِغافِ َّا يَعْمَلون وَل إِنْ تَييتَ الذي نَعوتُ الكِتابابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعوا قِبَلَتَك وَما أَ تَبتَابِ قِبَلَتَهُم وَماَا بَعْضهُم بتَابِعٍ قِبلَلَتَ بَعْض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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ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 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ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 فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابته وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقل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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا وَلَا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ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 ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَتِبَ عَلَكُم إَا حَضَرَ أحدَدَكُ المَووتُءِ تَركَ خَيرًاوصيةَة للِوالدَينِ وَالْأَقبينَ بِالمَعرُ فِي حَقًّا على المُتَّقين فمَم بَدَّ لَهُ فَعدمَا سَمِعَهُ فَإِدَّمَا إِثمُوه على الذيينَ يُبَدّلونَ.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 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَأَجِبْ لَهُمْ فَمَن يَسْتَجِبْ لِي فَإِنَّنِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس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 وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُنُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ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 افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم او اشد ذكرا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 فعلمم أن الله عزيزٌ حَكم هل يَظُرونَ إِلاا أَأتَهُ اللهَّ فيِي ظُولَل مِنَ الغمام هل يَظُرونَ إِللااأَ يأتَهُم الله في ظلَل مِنَ الغمامِ وَالمَلائكَة وَقضَ الأممر وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِن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 كَانَّ سُؤُم مَّ تَ وَاحِيدَةَ فَبَعثَ اللهَّهُ النَّبينَمُ بَششرينَ وَمُذِرين فَبَعثَ اللهَّهُ النَّبينَمُ بَششرِرينَ وَمُذِرينَ وَأَن زَلَمَهُم الكِتابَ بالحق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 والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وَل مَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرُ مِ مُشركَة وَلَ أَعجَبَتكُمْ وَلَا تُكِح المُشكينَ حتىَ يُؤمنِنوا وَلا عَبَدُ مؤْمِنٌ خَرٌُ مِم مُشْركِ وَلَهُ أَعجَبَكُمْ أُولائِكَ يَدَعونَ إلًَا النارِ واللهَّهُ يَدَعوا إلى الجََّةِ والمَوفَِةِ بإذنِه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمحيطِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُونِ نَسأْأَلُ فِيمَ الْمحيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرْنَ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 وَلههُ غَفُورٌ حَلم للَِّذينَ يُؤْلونَ مِد النِسَائِهِمْ تَرَبُّ صُأَر بَعَةِ أَشر فَإِن فَاءُ فَإِن اللهَّه وَفُور الرحيِيم وَإِن عَزَهُ قَلَاقَ فَإِن اللهَّهَ سَمع عَم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه يقرن ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 أَ الطَّلَ قُمَضوتَانِ فَإِنسَكُم بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرحم بإحسَان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِنا آتَيتُمُهُ شَيْئًا إللاا إِللاا أََ خَافَ أَلَّا, ألا يُقمَا حُضُودَ اللهَّ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم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 مَذََّ يُقُرِض اللهَّه قَرضًا حَسَنَ فَيُضَعِفَهُ لَ فَيضَاعفَهُ لَهُ أَضْافَ كَفَه واللَّهُ يَقُ بِضُو وََبَن سُقُ وَلَّهُ يَقُ بِضُو وَيَبَن سُقُو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 قال لهم نبيهم ان ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى و هارون تحمله الملائكه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 ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم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 وَوسِعكُرسهُ السَّماواتِ وَأَبض وَوسِعَكُرسهُ السماواتِ وَلأَضَ وَ لَا يَأُودُهُ حِفُْهُ ماَا وَهُوعَُ العظم ل إِكْرااهَ فِي الدّين قَتبَيَنَ الرشْدُ مِنَ الغَيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك, فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم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 وَلَم أننَّ اللهَّه عزيز حَكيِيم مَثَلُ الذيذينَ يُ ف قُونَ وَلَهُم فيِي سَبِي لللهَّهِ كَمَثَحَبَّةٍ أَبَتَت سَبَع سَنابِ فيِي كلُِّسُم بُلَةّ أَت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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا والله غني حليم يا اٰمِنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَءَآءَ النَّاسِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيَآءَ النَّاسِ سي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 وَأَصَابَهُمُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 وَماَا تُمْ فقُونَ إِلَّ بَتِ غ أَجههِ الل وَماَا تُم فقومُ خَيرِ وَف إِلَكُم وَأَتُم لا تُظْلَون للِفُقَر إَِّينَ أُحصِرُوا فيِي سَب لللهِ لاَا يَسْتَقِيعونَ ضَربًا فيِي الأأَبّ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إرحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 فَلْيُقْضِ الْوَلِيُّ بَيْنَهُم بِالْعَدْلِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأقعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن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 واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين